نسجوا العزا دثارا نفروا حينا ندائي سروا للحرب اختيالا هكذا درب الفدائي أدخلوا الأعداء قتلا بسيوف من مضائي كتبوا المجد حروفا بمداد من دمائي كمزال فيه قدر عصبة حمر اللوائي ثمر الكفر حصدنائه أحفاد البرائي كم نزال فيه قدنا عصبة حمر اللوائي ثمر الكفر حصدنائه أحفاد البرائي فهم الأبطال حقا أسرجوا خيل الإباء واستماتوا لرفع دين المسلمين بلا انثنائي الكفر عزمنا أمرنا ما من نجائي فيصل حسم القضاء كشعاع من ضيائي ذلكم خير مقال صدق فيه شفائي لنبال برأي غر نغرقه بدلو ماء ذلكم خير مقال صدق فيه شفائي لنبال برأي غر بل نسير مع المنايا شعثا غرر الرداء نحن لله سعينا نرتجي حسن الجزائي عزبنا بلغ الثرية والفعال ذر المعالي صبر عند الحروب صدق عند اللقاء درغنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء درغ لا نور وحق درغنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء سنجل العزاد ثرا ن نفرحي للندائي سول الحرب اختيالا هكذا درب الفداء اسل الاعدا اقتلا بسيوف من ضاء كتب المجد حروفا بمداد من دماء